الف لام ر كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد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 أَنْ اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بايام الله ان في ذلك لايات لكل صابر شكور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 يذبحون ابناءكم ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم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 لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا وقالوا إن كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا تُرْسِلُهُمْ أَفِ اللَّهِ شَدَّكُمْ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالُوا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ بِسُلْطَانٍ مبين قالت لهم رسلهم nepůjmu, ale běžíme měsíček, ale když někdo z nás přijde, přijde, přijde, وَمَا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 وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحي إليهم ربهم لنهلكن الظالمين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 Alam tara anna Allaha khaliq as-samawati wal-ard bil-haqq in yashaa yadhhibukum wa ya'ti bakhlqin jadid wama Allahi 'azeez wa barazulillahi jamee'an قال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدينا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من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 دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إن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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَيْرِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارِ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا يُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ قُلْ لِعِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنفِقُوا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 Alláhul الذي dícholek, samá, ti ule, alláhul, boha, anzelami na samá,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 요en لَكُمُ metakice talahkou allenů estingi von Česem Ře je de every PAULIST kter nahtě does وَإِذْ طَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي بَنِي وَبَنِيَ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلَّنَا كَثِيرًا مِنَ النار Best three who used my ع Pleiku S怎么 snowboard Vyaches, God You are my بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلِ الْأَفْئِدَةَ مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ وَارْزُقْهُمْ من ال مرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفي على الله من شيء في الأرض ولا في السماء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 ربنا وتقبل tukabb ربنا duaa Robbana wa tukabb al duaa Robbana ghfir ولا تحسب أن الله غافلا عن ما يعمل الظالمون إنما يؤخّرهم, ليوم إنما يؤخرهم ليوم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 Inna Allāh ʿAzza wa Jalla, džižu džiṭqām. Juma tūbdalu l-ārdu ghīr l wa وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِ لَهُمْ مِنْ قِطْرٍ سَرَابِ لَهُمْ مِنْ قِطْرٍ وَتَغْشَى ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس هذا بلاغ للناس وليون